والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم لن كفّر ن عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّىٰ 111. وقصين الإنسان بوالديه حسنا 112. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما 113. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 فإذا أوذي في الله, جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أُوذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله فإذا أُوذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرُ مِرْضَى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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْبُونَ قالهم وأن مع أن ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.